بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه كراءة في كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ العلامة محمد بن صالح العسيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز مساحف الله تعالى وفي الدرس الحادي عشر قال الشيخ رحمه الله من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي الموضوع حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين رحمه الله تعالى فيما سبق الأمر والنهي وصور الأمر وصور النهي وأحوال كل منها شرع في بيان من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي وهذا من حسن التصنيف والتبويب فتصنيف الكتب عند العلماء المتقدمين ومن سر على ذربهم من الفحول المعاصرين مثل مؤلف هذا الكتاب العلامه ابن عثيمين رحمه الله له فن فن من الفنون كنت تضع هذا اولا وهذا متقدم وهذا متأخر هذا من الفن في تصنيف الكتاب فلما بعد بعد ما انتهى الله من الامر والنهي شرع في بيان من يخاطب بالامر والنهي نعم من يدخل في الخطاب بالامر والنهي الذي يدخل في الخطاب في الخطاب بالامر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل المكلف وهو البالغ العاقل وهذا يخرج غير البالغ والبلوغ له علامات ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وتنفرد النساء بعلامة واحدة فأول علامات البلوغ وهي نزول المني بشهوة نزول المني بشهوة وهذا يخرج ما إذا خرج بغير شهوة لمرض أو برد شديد أو نعم الثاني وهو نبات الشعر الخشن حول القبل عند الرجل والمرأة والثالث وهو بلوغ خمسة عشر عاما لأن ابن عمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وعمره أربعة عشر عاما رده فلما جاء في العام المقبل قبله لما بلغ خمسة عشر عاما يعني صار مكلفا إذا بلغ الإنسان خمسة عشر عاما سواء ظهرت عليه علامات البلوغ أو لم تظهر فإنه يكون بارغا مكلفا وزاد النساء علامة الرابعة وهي الحيض هي نزول دم الحيض وهو دم دم يميل إلى السواد رائحته نتنه يخرج من قعل الرحم لابد من هذه المواصفات اللون يميل إلى السواد وهذا يخرج الدم اللون العادي الذي هو استحاضه ويسمى في زماننا بالنزيف والرائحة الرائحة نتنه وهذا يخرج الدم العادي الذي ريحته ريحة الدم والثالث المخرج من قهر الرحم أما دم النزيف الذي كان يعرف بالاستحاضة فهذا عرق يكون في أعلى الرحم وزاد بعض علماء علامة الرابعة وهي السيولة فدم الاستحاضة سيولته, سيولته أكثر من دم الحيد فإذا نزل الدم بهذه العلامات أعني علامات الحيض فإن المرأة صارت مكلفة يجب عليها الصيام والصلاة وهي متعبلة لله عز وجل بكل الأحكام الشرعية من الحجاب ولكن عالي الإنسان أن يعود بناته يعودهن يعودهن على التسطر والتحجب يعني بعض الإخوة تجد الفنت كفيرة وربما تكون فتنة ويقول لي وتمشي تلبس حتى عددها يظهر وترسل شعرها وربما تكون جميلة في هيئتها وخلقتها وفتنة للرجال وتكلمه يقول هي لم تبلغ الحلم غير مكلفة نعم ولو غير مكلفة لكنها قد تفتن غيرها من الرجال والشباب وهي قد يضرها ذلك فمثل هذه ايضا تستر وان لم تبلغ الحلم تلبس ما يسترها عن اعين الرجال نعم البالغ العاقل وهذا يخرج المجنون فالمجنون غير مكلف لماذا لأن التكليف من شروطه القصد والمجنون لا قصد له نعم فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر وأنه تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرين له على الطاعة بعد و... التمييز بعد التميز وهو سن السابعة لقول عليه السلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ولذلك لا يؤتى به إلى المسجد قبل هذا السن كما أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبداليز الباز وكما في فتاوى سماحته في فتاوى نور على الدرب لما سئل عن مجيء الولد الذي هو دون سن السابعة قال لا تأتي به المسجد وأما حديث أمامة لأبي العاص أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لعله كان لحاجة وكذلك أنه كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء صبي هذا كله لحاجة لأن الطفل قبل السابع ربما يتبول في المسجد أو يتغوط في المسجد أو ربما يفعل أصوات مزعجة للمصلين والنبي عصام يقول لا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن وإذا جاء الإنسان بولده للمسجد حتى بعد سن السابعة عليها أن يؤدبه وأن يعلمه أحكام المسجد والآدف في المسجد وهيبة المسجد وعظمة المسجد ويكون هو قدوة له في ذلك ولذلك لما رفع رجل صوته في المسجد زمن عمر علىه بالدرة كان يضرب بالعصى الذي يرفع صوته في المسجد لذلك يعني الذي يرفع صوته في المسجد لا مكان ولا وجود له عندنا لا أبدا لا مكان له عندنا لا يصلح أبدا لو يجب التأدب سلو ذاب مركز الشرطة عند ضابط مخلوق من مخلوقات الله لا يستطيع أن يرفع صوته يرفع صوته ها ينجلد لو رفع الصوت فبيت الله عز وجل أعظم أعظم الأماكن بيوت الله بيوت الله سبحانه وتعالى تعظم لا ترفع فيها الأصوات ولو بقراءة القرآن لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن إذا كان سيشوش على الناس وعلى المصلين لا لا يرفع بالقرآن كيف بالله المشابكات والاختلافات والنزاعات لا لا يجز هذا أبدا ننزل لابد أن يعظم لطيب وينظف وتكون الرواح فيه طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم مات الرجل أو المرأة الأسود أو السوداء يقوم أو تقوم المسجد قال ذلوني على قبره أو قبرها لما صل وهو قائل قال ذلوني على قبره أو قبرها ثم ذهب صلى صلاة طويلة ودعا له أو لها عليه الصلاة والسلام نعم ويمنع من المعاصر ليعتاد الكف عنها نعم يمنع من المعاصر ويعتاد الكف عنها في الصحيح صحيح البخاري أن الحسن ابن علي رضي الله عنه جاء يأكل تمرة من تمر الصدقة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كخ كخ أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة يعني الزكاة لأنه من آل البيت والزكاة أو ساخ الناس يجل عنها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ليس لهم أن يقبلوا الصدقة الزكاة لا يجل لهم ذلك لأنها أوساخ الناس كما في الحديث فلما جاء الحسم هو صغير ياكل تمرة من تمر الصدقة وهذا يدل على تعظيم شأن أموال الناس والحفاظ على الصدقات لمن يقوم عليها وبعض الناس يتساهد في هذا يتساهد في هذا في كفالة اليتيم أو في الزكوات التي يأخذها من الناس والنبي عليه السلام إذا قال إذا جاءني مال أنفق منه هكذا وهكذا وهكذا وجعل يقول تلقاء وجهي وعن يمينه وعن شماله وما أحب أن أبيت وعندي منه شيء سأني خاف عنه كان أمين على شيء ينفق المال حيث جاء ولو أخذت مال للزكاة لا ينفق على غير الزكاة وإذا كان مال للمسجد مثل البناء لا ينفق على الزكاة كل شيء ينفق على حسب ما أنفق فيه صاحبه إذا أردت أن تغير لا بد من استئذان صاحب المال أو طلبت الصدقة وانتهى البناء وبقي عندك أموال لابد أن تستأذن أصحاب هذه الأموال إما أن يأخذوا أموالهم ترد إليهم وإما وأن يتصدقوا بها في باب آخر من أبواب الخيز لابد هذه الأمور مهمة جدا نعم وبعض الناس يقول لا أنا لا أعمل في مدريتي عن رغم أنك لو عملت في مدريتي يجوز أن تأخذ أجرة المثل إذا كان هذا العمل يؤطلك عن مصالحك تأخذ أجرة المثل ولكن يأخذ, يأخذ هو المال بطريقة خبيثة ملتوية ماذا يفعل يأتي بعسل وزد زيتم مثلا وخمار وحجاب وجلباب ويجبر النساء الأرامل من الشراء بهذه الأشياء وهذا غلط لا يجوز أبدا بيع المكره لا يجوز أنت لو عندك سلاعي عرضها في غير المسجد لا تبع في المسجد تعرضها خارج المسجد كأي شخص يبيع ويشتر أما أن تمتنع عن الحلال وتأكل أموال اليتامة ظلمة فمن فعل ذلك فليبشر بقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلمة ونص الله على ظلما غازل على جواز أكلها بدون ظل إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والعياذ بالله نعم وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد نعم لكن لا يقام عليه الحد إذا قتل لأنه لا يوجد عنده نية وقصد العمد وعليه لو قتل المجنون يلجأ إلى ها القصاص أم الدية لا قصاص على المجنون إنه غير مكلف ليس عنده نية القتل حتى وإن قتل وإنما يعمل إلى الدية أو العفو إن شاء نعم نعم أو ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد ولو فعل المأمل لانه اشبه بيئة غير المكلفة لان لذلك تكلم الفقهاء في البهيمة اذا افسدت بستان قوم او زرع قوم متى يضمن صاحبها ومتى لا يضمن صاحبها ها؟ آه يفرق بين الليل و... والنهار فإذا أكلت ليلا عليه ولا ليس على يضمن, يضمن يضمن لأن الأصل أن إذا أكلت نهارا فإنه لا يضمن لأن الناس في النهار يصنون بساتينهم, بساتينهم ومزارعهم وإذا أكلت ليلا فإنه يضمن لأن الأصل أنه يصون دابته ليلا عن الناس نعم نعم نعم, في في المسألة في المسألة في في نعم. يعزر. إذا ولا يضر اشترك يا في قتل شخص فانضرب احكل منهم ضربه قاتلة فانهم جميعا يقتلوا به ولو اجتمع عليه أهل المدينة أما لو واحد ربط واحد مسك وشخص واحد هو الذي باشر القتل فهذا الذي يقام عليه الحد والباقون يعزر بذلك كما قال العلماء نعم ولو فعل المأمور إلا, عفوا إلا في قتل الغيلة فلعله مذهب مالك رحمه الله أنه لا عفو فيه ولا ديه وإنما يلجأ فيه إلى القتل لأن الغيلة يدبر يحفر حفرة ويستعد ويغطيها بشيء الى ان يأتي الشخص يقع فيها فيردم عليه التراب فهذا يقتل وعند بعض علماء انه لا يقتل والاظهر انه يقتل لان هذا مدبر لهذا القتل القتل الغيلة نعم اه الاسراء الترصد نعم نعم ولو فعل المأمور به لم يصح منه لم يصح منه لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه نعم. ولا برد ولا يرد على هذا إجاب الزكاه نعم هنا يستشكل الشيخ محمد وهذا من الفحول في العلم يستشكل ويجيب على هذا الاستشكال لا يرد على هذا كلا يكون مشكلا على ما سبق تقريره في هذا الكتاب أن الزكاه تجب على الطفل في مال الطفل وفي مال المجنون نعم ولا يرد على هذا إجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثابت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل أوه. الزكاة ينظر فيها إلى السبب لا إلى صاحب الزكاة حتى لو كان صاحب هذا المال مجنونا فإن الزكاة حق في المال أم في الشخص في المال ولذلك نصى الفقهاء على أن الأفضل في إخراج الزكاة زكاة المال أن تخرج حيث يوجد المال فلو أن شخصا هنا في مصر وماله مثلا في مثلا في ليبيا يتجر الناس فيه فالأفضل أن يخرج زكاة المال في ليبيا أم هنا في ليبيا حيث يتجر بالمال أما زكاة الفطري فالأفضل حيث يوجد الشخص كما نص العلماء نعم والتكليف بالأمر وأنه شامل للمسلمين والكفار إبا الطفل الصغير ولو كان غير مكلف والمجنون فاقد العقل ولو كان غير مكلف إلا أنه يخرج عنه زكاة المال يخرج عنه وليه زكاة ماله وعليه انتبهوا أن هذه المسألة ربما يغفل عنها كثير من المسلمين وهي المال الذي يكون للأطفال القصر في البنوك وغيرها بعض الناس لا يخرج الزكاة على هذا المال أبل وهذا غلط نعم هو مال محجوز ومحجور عليه من قبل ولاة الأمور لا صح تصرف فيه إلا بعد البلوغ أو سن الرشب لكن فيه الزكاة وكذلك في مؤخر الصداق إذا كان الرجل عليه دين مؤخر صداق دخل في النساء مكملا للنصاب أو بلغ هو النصاب فإن فيه الزكاة لأن الأصطف رجل مع مراتي أنه مماطل أم غير مماطل ها غير مماطل هذا الأصل وإن كان الآن الله يستعاني هذا الأصل صار, صار في خبر كان نعم نعم والتكلف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر هذا التكليب العظيم من الشيخ محمد رحمه الله بين من يكلف بالأمر والنهي ثم بين شمولية هذا التكليف وأنه للمسلمين و... والكفار فقال رحمه الله والتكريف بالأمر والنهي شامل المسلمين والكفار وهذه مسألة تكلم فيها العلماء وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بما دون العقيدة والذي يطلق عليه بعض العلماء بفروع الشريعة والأفضل أن يقال بما دون العقيدة هم مخاطبون ولا لا مخاطبون ومكلفون بها ولا لا نعم مخاطبون ومكلفون بها لكن هل للإمام أن يجبرهم على ذلك هم هل يجبرهم على ذلك لا لا يجبرهم على ذلك يعني هل يجبر مثلا النصفان على إعفاء اللحية من قبل ولي الأمر لا لا يجبره على ذلك أو يجبره على صيام رمضان لا يجبره على ذلك لكن يمنعه من إظهار الفطر تعظيما للشهر الكريم واحتراما لمشاعر المسلمين لكن لا يجبره على فعل هذا إذن ما معنى كونهم مكلفين المراد في الدار الآخرة يؤخذون على هذا إذا لا يؤخذون على كفرهم بالله جل وعلا وعلى تركهم ما شرعه الله سبحانه قال الله جل وعلا للكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكن اطعموا المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا أمورا كفرية وأمورا غير كفرية مما يدل على أنهم مكلفون بما يضاد الكفر هو التوحيد وما يضاد هذه المعاصي وهو الطعاد دون التوحيد نعم وأما في التوحيد فهذا بالإجماع هم مخاطبون بالعقيدة بالإجماع وما دون التوحيد تنازع العلماء فيه والأظهر أنهم مخاطبون لهذه الآية ما سرعكم في سقر نعم لكن الكافر لا يصح, منه فعل لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وينتبه أن بعض الكفار هنا ينفق عويات إذا جاء شهر رمضان يخرج مالا كثيرا على فقراء المسلمين فصار بعض الناس يحبه ويقول والله ما شاء الله لابطلع زكاة مال لو طلع ألف زكاة هو مخلد في نار جهنم أبدا الآبات إذا مات على الكفر والعياذ بالله لا ينفعه لا زكاة ولا صيام ولا حج إذا قال إن الله ثالث ثلاثة لا ينفعه شيء من العمل قال الله سبحانه ولقد أوحي إليك وأيدي الذين من قبلك لان أشركت ليحبطن عملك وقال جل وعلا بعدما ذكر عرضا من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا فالشرك محلط للعمل مذهب الله. نعم ولا يؤمر بقضائه لا. إذا أسلما عفوا ولكن هل يكافأ على عمله في الدنيا من الله عز وجل نعم يكافى على عملي في الدنيا من الله سبحانه كان يسرف عنه المصائب أو الأسقام والأوجاع والأمراض أو يشفى من مرض أو ينجم المصيبة لكن في الآخرة لا أجر قال سبحانه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية تسقى من عين آنية نعم ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم بقوله تعالى قل للذين كفروا إيانته يغفر لهم ما قد سلف يعني الذي كان كافرا وأسلم هل يؤمر بالصلوات ها؟ التي مضت لا لا يؤمر, لا يؤمر بقضائها لأنه كان كافرا كذلك إذا نكح امرأته بعقد حال كافرا ثم أسلم هل يلزم بتجديد العقد لا يلزم لأن الإسلام أقر الكفار على عقود أنكحتهم ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يجدد نكاحه على امرأته الكافرة نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله الحمد لله إذا كان الإنسان يظهديا أو نصرانيا أو شيوعيا وأسلم الحمد لله يتوب الله جل وعلا عليه ويهدم الإسلام كل ما كان قبله ولله الحمد والمن الحمد لله علوم الإنسان يجتهد فيما بعد والنبي عليه السلام قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقه يتفقه الإنسان ويجتهد في العلم والعمل فإنه يكون من خيار الناس بعد إسلام نعم وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فلو قيل إنهم كانوا في سقر لأن سقر قاع لجهنم وهي طبقة الكفار بخلاف طبقة عصاة الموحدين فإنها في أعلى النار والنبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> لما جلس بين أصحابه يوما وسمع صوت وجبة حجرا ألقي من أعلى قال أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال إنه حجر ألقي به من على شفير جهنم يعني حافتها فلم يصل إلى قارها إلا بعد سبعين خليفة فهذه الطبقة سقر هي طبقة عصاة الموحدين ولا الكفار الكفار فلو قيل إنما دخلوها لأنهم كذبوا بيوم الدين فكفروا فماذا يجاب على هذا يقال إن الله عز وجل ذكر أشياء أخر مع هذا فلو لم يكن هناك فائدة من ذكرها لما ذكرت والقرآن العظيم ينزه عن أن يذكر شيئا على سبيل العبث الذي لا فائدة منه ولذلك تكلم العلماء في الحروف الزائدة في القرآن كان يقال أن الباء في قوله تعالى لا الكاف عفوا في قوله تعالى ليس كمثله شيء يقال زائدة مثلا تكلم العلماء في هذا والمختار أنه لا شيء أزائد في كتاب الله سبحانه وتعالى بل كل شيء له معنى وله حكمة في وجوده في كتاب الله تبارك وتعالى نعم نعم هذا يقوله بعض العلماء يقوله بعض العلماء هذا نعم موانع التكليف طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وغدا إن شاء الله أنت المستوى Vorteil dunno في المستوى الأول غداно لا يوجد دست إن شاء الله غدا لا يوجد دست إن شاء الله الأربع نعم الامتحان يوم الخميس إن شاء الله الامتحان المستوى الأربعون يوم الخميس إن نعم ما هو بعض العلماء كشيك الإسلامة في مجلل التصوف من فتاوه ذكر بعض العباد والزهاد كإبراهيم بن أدهم وغيره فالتصوف قديما كان يعرف به الزهد في الدنيا والزهادة فيها وليس التصوف الشركي والكفر الذي يوجد في زمانه اليوم والعياذ بالله للم يكن عندهم الحلو والاتحاد وربما يكون عندهم شيء من الشطحات في جانب الزهر والتقل من الدنيا ولكن ليس أبدا لم يعرف على ابن جماعة رحمه الله فيما ترجم له في قفت عليه من تراجم أنه كان متصوفا تصوف محيد الدين بن عربي أو الحلاج أو غيرهم من أهل الزندقة والضلال والعياذ بالله ومع ذلك فيطلق هذه الألفاظ ليس بحسن متصوفا أو كذا لكن وجد في تراجم جماعة من أهل العلم وجدت في تراجم جماعة من أهل العلم فتحمل على هذا على الزهد والورع وليس على الطريقة الصوفية الكفرية ولا ياذب عبد العزيز الفوزان نعم معروف في السعودية ولكنه عنده خرابيط في الثورة وضلالات في الثورة يقول بجواز المظاهرات وهو ليس ابن الشيخ صالح الفوزان الشيخ حفيظ الله حفظه الله الشيخ صالح حقيم ليس له ولد ولا عقب رحمه الله والحمد لله خلف علما غزير اويوجد علمه غزير نسال الله ان يمد في عمر شيخنا صالح الفوزان على طاعته ومحبته وأما عبد العزيز الفوزان ففي المنهج ضعيف عنده عنده مشاكل منها جواز المظاهرات وكم افسد علينا الناس بهذه الفتوى الفاسده المفسدة التي افتى نعم عبد الله عبد العزيز نفسه الفوزان هو اللي افتى بهذا عبد الله الفوزان اللي افتى عبد الله الفوزان نعم اللي افتى صحيح عبد الفوزان هو اللي افتى صحيح نعم لكن هو ايضا عنده شيء في الاصول والفقه هذا الشخص هذا لا لا يطلق على كل متزوج انه شيخ لا هذه الاية منسوخ والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة منسوخة اصلا وانما الشيخ المعروف عند العرب كبير السن او كبير العلم عمر الصبيل الذي تحتجب عنه النساء قال الله عز وجل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل الذي يستطيع ان يصف المرأة دميمة ام جميلة تتسطر المرأة امامها ولا يلزم ان تتسطر الحجاب الكامل ولكن لا تكشف السوقات المغلظة والعورات المغلظة لكن امام الرجال البالغين فانها تتسطر فانها تتسطر الكامل فلا يظهر منها شيء هل يجوز كشف الوجه امام طفل عمره خمستاشر سنة امام عشر سنوات وعدم الحجاب أمامه وكشف الوجه أمام سن التمييز هل يمكن قراءة القرآن بدون وضوء الطفل عشر سنوات يستطيع أن يصف في زماننا هذا بالذات الأطفال الآن يعني صاروا يعني عندهم عندهم مشاكل يعني الطفل الآن يستطيع أن يصف في الحقيقة فتتسطر المرة نعم أمام الطفل لعمره عشر سنوات لكن لا ينزل الحجاب الذي هو غطاء الكامل ولكن يعني تستر شعرها ورأسها ولو أظهرت وجهها إن شاء الله لا بأس كوجوه الرجال لكن إذا كان بلغ الولد عمره عشر سنوات لأنه يمكن أن يبلغ عمره عشر سنوات يجب أن تستر أمامه قراءة القرآن بدون وضوء يجوز قراءة القرآن بدون وضوء ولكن لا يمس المصحف إلا طاهر كما في حديث عمر بن حزم على الصحيح هو قول جمهور العلماء قول الجمهور أن مس المصحف بدون طهارة كبرى أو صغرى لا يجوز لحديث عمر بن حزم وطلقته الأمة بالقبول وبعليه بنا ابن القير رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين وجاء فيه أن النبي عليه السلام قال وأن لا يمس القرآن إلا طهر أما إن كان عن ظهر غيب هو مسافر مثلا أريد أن يقرأ ورده في السيارة وليس معه مصحف فلا من أن يقرأ عن ظهر غيب إن شاء الله وأما الجنب فلا يقرأ لأنه يقرأ لا ولا آية أما الحائط فإن العلماء تساهلوا في شأنها إلى خصية النسيان أو كانت معلمه لتلميذات في المدرسة لأن الحيض يطول زمانه والمرأة ليس لها فيه يد في رفعه عنها أما الجنابه فإن وقتها يسير وأيضا يمكن أن ترفع الجنابه بالغسر فلا تقرأ الجنوب وبعض علماء رجوا ذلك من الشيخ ناصر ولعله الصنعاني والشوكاني أيضا لكن الجمهور على خلاف ذلك وهو الصواف يقول أحسن عليكم هل يجوز أن نلبس الطاقية السوداء والثوب الأسود يجوز يجوز الإنسان أن يلبس أي شيء والممنوع أن يلبس لباس الكفار لباس الرهبان والقساوسة الذي هو خاص بهم وأما الثوب الأسود أو الطاقية السوداء يلبس أي شيء تصبح جميلا فيه يلبسه كيف شئت يقول وتقول سبارك الله فيكم شيخنا ان سيبلغ ابني 7 سنوات بعد شهور فهل الزمه على الصلوات الخمس معي واعلمه كل أركان واجبات سنو الصلاه فما الحكم في هذا وما الحكم في هذا وما هي الطريقه الأحسن في هذا والسلام نعم إذا بلغ الولد 7 سنوات يعلم الصلاه يؤمر بالصلاه وقبل هذا السن في السادسه مثلا يعلم كيفية الصلاه فإذا بلغ السبع سنين والمراد بالسبع انتهى من السبع ودخل في الثامنة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع يعني إذا انتهوا من السن السابعة ودخلوا في الثامنة وضربوهم عليها لعشر أي ضربا غير مبرح غير كاسر العضو ولا جارح فعود الأولاد والبنات الصلاة فإذا جاء سن السابعة يصلون لكن لو صلى مرة وترك مرة لا بس لا يضرب لا يضرب عليها إلا إذا بلغ سن العاشرة يضرب ضرب خفيف تأديب وليس يعني مش في الأرض لا أو تضرب رأسه في الجدار لا إنما ضرب غير كاسر لحظ ولا جارع لبدل يمرن تدريب وكذلك الصيام يشجع عليه فكنا نصومه ونصومه صبياننا ففي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنه يعني يوم عشراء فإذا جاءوا أعطيناهم اللعبة من العهن نلاهيهم بها يعني الطعام والشرف فيعود الولد على الصلاة إذا انتهى من السابعة ودخل في الثامنة وإذا بلغ العاشرة يضرب عليها ضربا خفيفا نعم ونتحمل الأبناء أيها الإخوة إذا جاء أولاد صغار ولعبوا في المسجد نود من يتحمل أولادنا إذا نتحملهم نحن وليس معنا ذلك أن الأخوة يجيب كلها يجيب العيال ويجيب كلها يلعب في الجامعة عشان في الدرس كان... لا المقصود إذا لعب ولد لتحمل ولا تنتظر لكي يوجهه فلان وجهه أنت بجوارك ولد لعب في الصلاة يقول يا حبيبي يا... يا فلان انت في الصلاة وإذا وجدت ولد واقف في الصلاة ولد كأنه رجل نادي وشجعه ولا مانع أن تهدي إليه تعطيه خمسة جنيه عشر جنيه جينيه تمام تشجعه على هذا تقول احسنت ما شاء الله انت رجل انت ما شاء الله انت رجل انت افضل من الرجال الان في صلاتك ما شاء الله تشجعه تحمسه على ان يكون هادئا في المسجد ومؤدبا في المسجد كذلك الاخوة المربون يهتم الانسان بهذا تشجيع الاولاد على التأدف في المسجد نريد مسجدنا مسجد سنة في كل شيء حتى أولادنا تميزوا بالسنة والطريقة الحسنة أن تجعله يصلي بجوارك النافلة لا مانع أن يصلي بجوارك صلاة النافلة لتعلمه الصلاة والنبي عليه السلام علم أصحابه الصلاة على المنبر ورجع القهقرة وسجل في أصل المنبر لعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام يقول أحسن يا شيخ الذي لا يصلي هل يكون عنده عقيدة باطلة الذي لا يصلي على خطر عظيم والعياذ بالله في حديث جاول بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك والكفر تركوا الصلاة وعند أصحاب السنة بإسناد صحيح حديث بريد بن الحسيب رضي الله عنه أن النبي عليه وسلم قال العهد الذي بينهم بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الله جل وعلا قال كما سمعتم في الدرس ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلي فأول أمر أوداهم سقر قالوا لم نك من المصلي والعياذ بالله وقد رؤيت أحوال تارك الصلاة ورأينا شيئا من ذلك والعياذ بالله شيئا شنيعا جدا حتى أن أحدهم لما حضرت أمه, لما حضرت أمه الوفاة وقال وجاء لبعض الناس يقول لقن أم الشهادة فجاء يلقونها وهي تغلق فمها فقال لها قول يا فلانا لا إله إلا الله كلما قال لها قول لا إله إلا الله تغلق فمها وكان آخر ما قالت أنها تكفر بالله ثم شهقت وماتت قال يا ذو بالله فلما خرجوا قال لابنها كيف هي في الصلاة قال, قال ما ركعت أبدا ركعة ولم تسجد الله في حياتها سجدة والعياذ بالله فبيس القاتمة من كانت هذه حاله بيس القاتمة والعياذ بالله وبعض الناس يصلي يموته في ركع او وهو ساجد يموت في الصلاة شتان بين هذا وذاك نعم لا لا يعيد الصلوات إذا ترك الإنسان الصلوات ثلاثة أيام لإغماء أو عملية جراحية أو مرض لم يفق منه مثلا تنازع العلماء إلى أي مدى يقضي والمختار الذي عليه فتوى علمائنا ومشيخنا أنه إذا زاد عن ثلاثة أيام لا يقضي نعم إذا كان الطفل يصف المرأة خمس سنوات ويصف فإنها لا تتكشف أمامه لا وجه ولا غير وجه إذا كان ولد يعني ولد لعاب وعنده ذكاء في, في, في كشف المرأة جميلة أو غير جميلة تتسطر أمامه أيضا حتى ولو كان صغير مصحف إذا كان المقصود مصحف إذا دخل المرحاض أو مكان قضاء الحاجة وفي جيبه مصحف لا يدخل به يعطيه أحد عند الوضوء كل هذا أمان عندك لكن لا يترك لأن بعض الأخوة يترك حقيبته فيها جواز السفر ربما يسرق أنا نوصل مكان وصل مع المنافقون في مسجده فإن خفت عليها الضياع وأن تفقد ولا يوجد أحد تعطيها أمانة له بشرط كل أحد هذا تعرفه أحسن توطيعه لواحد سادق <تصفيق> يعني توطيعه لزميلك اللي, اللي بيجوارك لكن تجد أي واحد وقت تقول خذ هذه معك يقول لك شكرا هذا <تصفيق> يحتم لا, لا توطيعه لزميلك الذي تعرفه نعم نعم هذا الأثر في إسناده مقال لم أن عمر ذكر أنه قتل ابنته في إسناده كلام له العلم والذي جاء لعله في سنه مسلم أن الصحابة كانوا مع نفسه بعد الفجر ويذكرون أمورهم في الجاهلية وهو يضحك وكانوا يتبادحون بالبطيخ رضي الله عنه فهذا المحمول على أنه ليس على سبيل الاعتزاز والفخر بالمعاصر إنما هو اخبار فقط ولكن الأصل في الإنسان أن يسرع على نفسه حتى لو فعل الإنسان ما يوجب الحد كالزنا وشرب الخمر مثلا هل الأفضل أن يذهب إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد أم يسر على نفسه الأفضل أن يستر على نفسه ويجتهد في العبادة لعل الله أن يغفر له وفقنا الله يكمي يحب ويارضا